له دعوة الحق والذين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوع كرها وظلالهم بالغدو والآصاد قل من رب السماء فاستخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفاهم ولا ضراء قل gesù O ومما يوقدون عليه في النار بتراء حرية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله كذلك يضرب الله اشتركوا في القناة